إلهنا أنت ملاذنا وأنت ربنا لا إله إلا أنت يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المحجورين ويا حرز اللاجئين ويا أمان الخائفين ويا ظهير المنقطعين يا من لا يخيب لديه أمل الآملين أنت إلهنا وأنت أرحم الراحمين إلهنا أنت أرحم بقلوب عبادك المشتاقين إليك نشكو شوقنا ولهفنا إليك نشكو لهفنا إلى رضاك وأمانك إليك نشكو لهفنا إلى عفوك وعافيتك إليك نشكو شوقنا إلى شفاء إخواننا المرضى إليك نشكو لهفنا إلى انجلاء هذا البلاء إليك نشكو شوقنا إلى بيوتك إليك نشكو لهفنا إلى حفظك وحنانك إليك نشكو شوقنا إلى الطواف ببيتك الحرام اللهم بلغنا منانا اللهم بلغنا منانا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة ونحن في صحة وسلامة وأمن وإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن